وَإذا سَمِرمَا أُنزِل إلى الرَّسُونِ تَر آنهُم تَفِيضُ مِنَ الدمعِ مِ معرفوا مِنَ الْ الحقَّقول يقولونَ, يقولون رَبن آمََّ فَكتتُ بن م الشَّهدين وَما لناَا لانُوا بالله مِن بالِلهه وَم جَاءنا منِن الحَقِّ وَنَقَمعُ أيأَْ ي دَخِلناَا رَبّنا معقَوْمِ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 وكلوا مِمَّا رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بِمَا عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 قل لا يستَو الْ الخبيث وَقيب وَلوعجبك كَسرةُ الْ الخبث فَتَّقُ الله ياءُ لِبَابِ عَك تُفلحون يا أيهَا الذيينَ آمنوا لا تسأل على شاءِ تُ ببدلَكممْ تَسؤكم وَإِن تسألوا عنه حِين لَُزَّل الْ القرآن تُبدلَك عَ فَ اللَّ عن والله غَفُور حَليم قد سَألَها قَمم مِن قبلِكُمْ ثمُمَّ أصبححمُ بههَا كافين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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدلا لاولنا واخرنا وايه منك ورزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا سحر مبين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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأنحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه